وَلِمَنِ الْأَرْضُ الأرض وما مَلِكُهُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَاوَرُ وَعَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ سَيَظُنُّونَ إِلَى اللَّهِ قُل فَإِنَّ النَّسْخَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كل إلهٍ بما خلق و على بعضهم على بعض سبحان الله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 ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحده الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون يقولون, يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى وليوم بما صبروا انهم هم قال كم لبثتم في الأرض سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل نَعْمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير